ربنا ونك الحند إلهنا يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا يا ذا الفواضل التي لا تحصى الخير يا كثير الخير يا كثير الخير يا دائما ما تشتبه عليك الأصوات أنت الجواد الذي لا يبخل أنت الحليم الذي لا يعجل تستر على العاصين تقبل توبة التائب صار ربناك موسى على من قال اني الرب واخرجت نبيك يونس من وأحببت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حبا ليس مثله حب وجعلت الحجر والشجر يسبحونك وهم بلا روح ولا قلب إلهنا احفظ علينا ما أوليتنا ارحمنا إذا توفيتنا إلهنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الثوانا إلهنا اجعلنا خيرا اصْلِح أحوالنا واحفظ دورنا واستر أعراضنا واستر أعراضنا واحفظ وحمي شبابنا وحمي شبابنا, شبابنا اللهم اكفهم شر الحوادث اللهم اكفهم شر الحوادث اللهم ارحم كل من انتقل إليك بحادث أو غير ذلك من والديك now. يا أرحم الراحمين اللهم اصرف عن قلوبنا وبيوتنا شر الفواجع والمواجع برحمتك يا أرحم الراحمين واجعلنا ممن رضي بك وبقدرك اللهم احفظ كل زوجين وَاَكْفِهِمْ شَرَّا كُلِّ حَسَدٍ وَعَيْنٍ وَاصْرِفْ عَنْهُمُ الْوَسَاوِسَ وَاصْرِفْ عَنْهُمُ الْوَسَاوِسَ وَالشُّكُوكَ وَسُوءَ الظَّنِّ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الْرَّاحِمِينَ اللهم يا حي يا قيوم ارحم موتانا واشف مرضانا واهدي ووسع في أرزاقنا وحسن أخلاقنا إلهنا كل المسلمين في كل مكان بدل حزنهم فرحا وفقرهم غنى وألف واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم فرّج همومهم اكشف همومهم رد غامهم اللهم اكفهم بكفايتك وردهم إلى أسباب عزهم يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك لنا وللمسلمين رحمة من عندك لا تبقي لنا بؤسا لا تبقي لنا ذلا وقوة لا تبقي لنا ضعفا برحمتك يا ارحم الراحمين الله لم يبقى لنا من الليالي المرجوات إلا هذه الليلة الله وذنبنا مغفورا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا إلهنا يا من فالسفيروني اغفر لكم نستغفرك يا الله نستغفرك يا الله نستغفرك يا الله الهنا يا رب رمضان ورب الشهور والاعوام اللهم ثبتنا على طاعتك وحبك وخشيتك ومراقبتك في رمضان وبعد رمضان في رمضان وبعد رمضان الى من المقبول فنهني من المقبول فنهني اللهم لا تجعل فينا ولا معانا ولا من بيننا ولا من حولنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا اللهم يا من حببت القرب إليك بعتق ما ملكت أيماننا ونحن عبادك فقراءك وضع فاوك وانت اولى بالتفضل والعتق اللهم اعتق رقبا منا من الناس. Uh, yeah. واصطفت بين يديك قانتا وأطرقت لك رؤوسها خاشعا وانحنت لجلال عظمتك راكعا وهوت بين يديك ساجدا إلهنا كم في هذه الجموع من قلب كثير يؤمل منك جبر كسره اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم اجبر كسرنا اللهم اجبر كسرنا على فراق رمضان لا جی اب إلى هنا إن كتبت في سابق علمك أن أحدا من الحاضرين والحاضرات لن يبلغ رمضان القادم اللهم تب عليه وهو عليه سكرات الموت واجعل آخر كلامه لا إله إلا الله واجعل قبره روضة من رياض الجنة واكتب له أجر صياده وقيامه وهو في قبره يا الله اللهم أعد علينا لا تجعل هذا المقابل كثبات يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك برحمتك يا نا ہس اجوا مكتوم. اللهم وارحم من انتقل إليك من حكام الإمارات اللهم نور قبورهم نور قبورهم اللهم ارحمهم رحمة من عندك تغنيهم بها عن رحمة من سوى وموتانا وموتانا وموت المسلمين اللهم احفظ ولي امرنا رئيس الدوله الشيخ خليفه اللهم اشفيه شفاء انت واسلك بهم سبيل الرشاد سبحان ربك رب العزة عما يصيفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على